القمار وين عباس القمار وين عباس ليش وحدك يا بوسكلا واقفوا محن الضهر ضيحت خيمت كافي لي منرجعت من النار We're not a boss of the compound, we're not a boss of the compound, we're Abbas' عم زينب وين الروح الحنينه وانا عم اللي تكفل بالضعينه خلي يجي يشوف العاطش بينا عم ما ضلت وسيلة وين بن خير العامل خلي يجيب الماي إله غير ما عدنا مل نلعطش قلب استعار وين عباس القمار وين عباس نلعطش قلب استعار وين عباس القمار وين عباس ماش وحدك يا بوسكيلا واقف ومحنق فاها ضيحت خيبت كافيلي من رجعت من الناها وين عباس القوما؟ وين عباس القوما؟ وين عباس؟ وين عباس القوما؟ وين عباس القوما؟ وين عباس من اخذ عباس اذن حسين اخيه واركاب بنفس انت قالب راح للشاط فقالت هذا حق ما يلحميه من وصل يم الشريعه فرهد بسيف الزيلي وسخزرها بعينه خزر من نقاما ما تنهزي راحت تدور ما فار وين عباس القمار وين عباس حتتدور ما فار وين عباس القمار وين عباس <متصفيق> ليش وحدك يا بوسكيها وقفوا محن الطار ضيحت خينة كافي من رجعت النميار وين عباس القمار وين عباس الجمر وين عباس وين عباس وين عباس وين عباس, وين عباس, وين عباس ايه ايه خاض الشارع فكرة عند حسين تالي وصفه يطيح وجفوفه قطيعه بالغدر قطعه ويساره هالاعادي ويمنته سهم طاح بوسط عينه وسهم طاح بجربته صابت اسهام القدار وين عباس القمار وين عباس صابت تسهام القهداء وين عباس القمر وين عباس ليش وحدك يا بوسكيلا واقفوا محنق فاها ضيحت خيمتك كافيه من رجعت من النار وين عباس القمر We're not وين boss. وين not وين من شاهد رأيت وجوده كيف وفواي تحير يعباس ما يقدر يعوفه يايا يقول يا جرح أقدر يقل لي اقدر أقدر أوفا ياخوي خلني على الشارع وعدت سكن واحد مردبوا السجاد لخته قلها عباس الفقه ظهرش وظهر انكسام وين عباس, عباس الكمار؟, الكمار وين عباس ظهرش وظهر انكسام وين عباس الكمار عباس ليش محدد Chanting now when I Basil the When When the